لا, لا, لا, لا, لا, لا اله الله القرءان الحمد لله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم يكون عليهم وكيلاً ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه لأما الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة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 أجراً عظيماً ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين and mm -hmm.